شنو اللي جرى جاي ذا يتفاجئ ياراك يا خي عليان جد ميلو أمشي على ديان منه الغيرك يا خي علي جد ميلو تعب مشى لديان انت من السنان احلى هديان انت من السنان احلى هديان جايب عتابك شنو اللي عبد الله تظن يا خي اعوفك قلبي من يديك يذكر حروفك عبد تظن يا خي أعوفك. قلبي من يدك يذكر حروفك مر لي يا وفي مشتاق أشوفك مر لي يا وفي مشتاق اشوفك <تصفيق> Sinun on ييم بعد المسافه وين قلبي نسا يا خي حسفا يا ما يهم بعض المسافة وين قلبي نسا يا خي حسفا عوف اللي مضى وخلي نتصافى عوف اللي مضى وخلي نتصافى Joo, joo, joo,